قال المؤلف وسنة لمريد إحرام هذا ما فيه خلاف وسنة لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وسنة من هو السان والمشرع نعم إما أن يكون من كتاب الله فيكون خطاب الله أو يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خطاب عن نبي صلى الله عليه وسلم وسنة لمريد والسنه هي ما يستحق الثواب فاعلها نعم ولا يعاقب, ولا يعاقب تاركها على تعريف الاصوليين وإلا هي عند اهل الحديث نعم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او بين او تقليل او صفه خلقيه او خلقيه وسن لمريد احرام لمريد احرام مريد هنا مضاف واحرام مضاف اليه مضاف اليه طيب المضاف والمضاف اليه يشمل من عند المسألة المضاف والمضاف إليه يكون في حكم المعرف بال، يكون في حكم المعرف بال، فيكون موصولا نعم فيكون موصولا فيعم فإذا قلت مثلا إمام المسجد كما لو قلت الإمام كما لو قلت الإمام لكن هنا لو قيل وسنى لمحرم نعم وسن لمحرم هنا ما صار في تعميم لكن وسن لمريد احرام المضاف المضاف إليه هنا ناب مناب مناب ال ناب مناب أل وفي هذا معروف قول ابن مالك وصفه صريحة نعم وصفة صريحة صلة ال. وكونها بمعرب الافعال قل بمعرب الأفعال قل يعني ما تأتي في المعرب والمعرب من الأفعال هو ما هو المعرب من الأفعال؟ المضارع المضارع مثل قوله ولست بالحكم الترضى حكومته فهنا أتى بالالف المضارع لكنه على سبيل ندرك كما قال المالك فهنا قوله سنة لمريد إحرام عام يشمل من أراد الإحرام من رجل أو امرأة أو عبد أو حر أو صغير أو بالغ نعم أو مستحاضة أو أو حائضة فكل هذا يشملهم قولهم مريد الإحرام إذن من أراد الإحرام يسن له الغسل يسن له الغسل ما هو الدليل على هذا الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل في الحديث الحسن الحديث الحسن وأصح منه حديث ابن عمر عند أبي داود قال من السنة الاغتسال عند الإحرار من السنة الاغتسال عند الإحرار وأصح منه من حيث الأمر ما جاء عند مسلم نعم في حديث أسماء حينما ولدت محمد بن أبي بكر وكانت في النفاس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن, تستغ... أن تغتسل وتستدفر فإذا كان هذا الاغتسال في حق نعم النفاس فهو في حق فهو في حق غيرها من باب اولى اذن يسني من اراد الاحرام ان يغتسل غسل والغسل عند الاطلاق يراد به مثل غسل الجنابه صفه غسل صفه غسل الجنابه هكذا عند الاطلاق قال او تيمم لعذر طيب اذا لم يستطع الغسل فهل يتيمم على قول المؤلف هنا يتيمم استحبابا يتيمم استحبابا لأنه يأخذ بالإطلاق إذا صار هناك عد عن الوصول إلى الماء إما لعدم أو ل أو إما لنفاد أو لعدم قدرة فإنه يتحول يتحول إلى التراب هذا ما ذهب إليه المؤلف وقال آخرون من أهل العلم إنه لا يلجا إلى التراب إلا في الأفعال أو الأغسال الواجبة. بخلاف الأغسال المستحبه بخلاف الأغسال المستحبة يعني في غير الصلاة هذا في غير الصلاة بخلاف الوضوء فإنهم في الأشياء المستحبة لا بأس به فهنا على القول الآخر أن التيمم لا يشرع في الأغسال المستحبة وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه إذا عدم الماء بالنسبة المحرم فإنه لا يتيمم وإنما في حقه فقط في حقه الغسل سواء كان على هذا سواء كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر أو لم يكن محدثا لا يشرع في حقه التيمم بالنسبة للإحضار قال المؤلف وتنظف والتنظف هنا كلمة يمكن ان تكون تعني التنظف في البدن يمكن ان تعني غيره لكن هنا ليس مراده لا تنظيف الثياب ولا تنظف البدن لانه اشار الى الى الغسل فما بقي الا ما بقي الا ان يحمل على التنظف الاخر مثل قلم الاظافر ونتف الابط وحلق العانه وغير ذلك قص الشارب ونحو ذلك هذا مراد المؤلف في مسألة التنظف وهل عليها دليل لا دليل عليها لا دليل عليها ليس هناك دليل على أن قص الشارب وقلم الأظافر وندف الابط وحلق العانة من السنن عند الإحرام من السنن عند الإحرام وإلا هي من سنن الفطرة لكن عند الإحرام لم يرد لكن نقول إن مطلق حديث سنة الفطرة يدل على هذا فمن اتى إلى الميقات وأراد أن يحرم وهو يرى في هذه الأشياء شيئا من الطول فإن عليه استحبابا أن, أن يأخذ منها لعموم حديث سنة الفطرة وهي عند الطول يشرع الأخذ منها لكن كان استحباب المتقدمين في هذا لأن المرء يحرم من ميقات بعيد ويأخذ ليالي, ليالي وأياما مع في الطريق ثم الى انتهائه من المناسك فقد يطول عليه هذا الشيء ويضايقه فلألا يلجأ يلجا الى اخذ شيء منها وهي محضره الاحرام استحب ان ياخذ من هذه الاشياء عند عند احرامه فهذه هي العله في ذكر المؤلف لهذا الامر قال وتطيب في بدن يعني ويشرع ويستحب التطيب في البدن والدليل على هذا حديث عائشه قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت في الحديث متفق المتفق عليه وهذا اصرح للحديث الطيب وكذلك ايضا ما ثبت من حديث عائشه ايضا انها تقول كنت ارى وبيص المسكي على مفرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مفرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو دليل دليل الطيب في البدن فقوله هنا في بدن أعقبه بقوله وكره في ثوب يعني وكره التطيب في الثوب قبل الإحرام وأما بعد الإحرام فلا يجوز في الثوب ولا ولا في البدن لكن في الثوب المؤلف يرى الكراهة لماذا قال يكره ولم يقل يحرم ولم يقل يستحب نقول أولا تطيب الثوب اختلف أهل العلم فيه فقال جماعة منهم هو محرم. قال جماعة منهم هو محرم. ودليلهم في هذا الحديث الذي عند البخاري صاحب الجبه الذي الذي مضخها بالطيف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها عنه. نعم. قالوا هذا دليل على التحريم على تحريم الطيف. ويدل عليه الحديث ابن عمر. ولا يلبس ثوبا مسه ورث ولا ولا زعفران ولا زعفران هذا ايضا دليل اخر للتحريم واما الذين كرهوه على المذهب هنا فهم يرون عندهم قاعده ان الحديث اذا لم يستقم للاستدلال لم يستقم للاستدلال ولم يأتي ما يدل على مشروعيته كرهوه من دليل اخر عام لذلك المؤلف هنا كرهه وحكم عليه بالكره وقال اخرون بل انه جائز وحديث صاحب الجبه منسوخ حديث صاحب الجبه منسوخ لماذا؟ لأنه كان في السنة الثامنة كان في عمرة القضية والنبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه بحجة الوداع وكانت متأخرة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف. بل في حديث لعائشة أن الطيب والمسك كان يسيل من الجباه ويمسح من على الجباه بالخمر ولا ينكر ذلك منكره ولا ينكر ذلك أحد فدل على أنه لا بأس به والتوسط وهذا ما يسمى مسألة استجامة الطيب وسيأتي إن شاء الله ذكره بصورة أوسع في مخضرات الإحرام قال وإحرام بإذار ورداء أبيضين وإحرام يعني ويسن إحرام الرجل بإذار ورداء أبيضين الإذار هو ما يتعلق باسفل الرجل والرداء هو ما يتعلق باعلى الرجل قال ابيضين اما اجار والردال فعله صلى الله عليه وسلم وأما قوله ابيضين هنا لا للنص ولكن لعموم استحباب لبس لبس البياض و الى جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه كان عليه ثوب ثوب أخضر كان عليه ثوب اخضر لكن استحباب الأبيضين هنا من باب استحباب لبس البياض قال عقب فريضه او ركعتين في غير وقت نهي عقب فريضه أو ركعتين يعني من اراد الاحرام على قول المؤلف هنا من اراد ان يحرم بالحج او العمره يسن في حقه ان يكون ان تكون التلبيه بعد بعد صلاه فريضه كظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر او بعد ركعتين ركعتين في غير واقتنائي طيب ما حكم هاتين الركعتين هما في حق المؤلف هنا ركعتين احرام وهذه المساله التي اشار إلى المؤلف هي ما ذهب اليها جمهور الائمه الاربعه الجمهور منهم الائمه الاربعه وخالف في ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وراى انه ليست هناك ركعتان تسميان ركعتا الاحرام وانما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انما هما ركعتا فريضه ركعتا فريضه وليستا خاصتين بالاحرام فلا باس ان يحرم عقب فريضه او عقب تحيه مسجد مثلا او عقب سنه ضحى مثلا اما ان ينشئ ركعتين خاصتين بالاحرام فهذا على راي شيخ الاسلام انهما لا يشرعاني لا يشرعاني في حق الإحرام وأن الدليل لم يدل على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف عنه التنفل يعني أداء السنن في, في السفر وإنما كان معروف عنه أداء البرائض لا سيما أن بعض الروايات جاءت بذكر صلاته بتعيين الصلاه وهي صلاة صلاة الظهور فيفهم منه أن الركعتين اللتين صلاهما هي ركعتا هما ركعتا صلاة الظهور فدل على أن الإحرام لا باس أن يكون عقب فريضة وإن لم يكن عقب فريضة فلا يصلي لهما صلاة خاصة لكن لو صلى سنة ضحى أو تحية مسجد مثلا أو سنة وضوء فلا بأس حينئذ أن يحرم عقب هذه السنه قولوا في غير وقت نهي هذا على المذهب وعلى غيره أنه إن قلنا بأن ركعتين الإحرام واردة فتكون ركعتي الإحرام نعم من ذوات الأسباب حينئذ تصلى حتى في وقت النهي لكن على القول الصحيح أنه ليس للإحرام, ليس للإحرام ركعتان ليس للإحرام ركعتان خاصتان به فحينئذ لا داعي لي الخوف مسألة وقت النهي لأننا نختار غير مختاره المؤلف رحمه الله تعالى